تدر المستقبل في الديوانية يقدم يا قلب الحزين ايش فيك بدلت لفرح وعين الدموع عيام شو يمتدرتاح يا قلب الحزين ايش فيك بدلت لفرح وعين الدموع عيام شو يمتدرتاح مشيت عينا حلام وانتظرك عين حلام وانتظرك الجماعه يا نختلك الاسلام يا يا متلوعاء صبر الاجل ما جاء وين القحام الوقت دمعات تصارن ماي يا صبر الاجل ما جاء وين القحام الوقت دمعات ماي يا متلوعاء هجرني الامل ايام وياما كعود وانا احسب الساعات وانتظرك ترود هجرني الامل ايام وياما كعود وانا احسب الساعات وانتظرك ترود دورت بس مالقيت وش فرح ودي يا المخدن الثاني تيمت الوعى يا المخدن الثاني تيمت الوعى لا اخطا قلب اللي حبك صار مثل الثلج بالنار يمت الوعى دلوني لا اخطا قلب اللي حبك صار مثل الثلج بالنار يمت الوعى سلام القلب مرسال وديت لكليل عسى في جنح ما ينسى عشق المراسي سلام القلب مرسال وديت لكليل عسى في جنح لك ذكريات ونطلك الاخبار يا الوعات مت الوعات صافي القلب يشتاق عذبنا هم الفراق قلب المحب حراق يا مت الوعات صافي القلب يشتاق عذبنا هم كل عمر ثاني خطيت اسمك غواي بس انت لاقي يا غايب عن الانظار كل عمر ثاني خطيت اسمك ووايه بس انت لاقي كل هم مريده فرح قلب بغيابك صار هم مريده فرح قلب بغيابك صار انك تغمر تحت يا شد يا محمد طح يمتل ما يردون انت الامل اللي اضحك على اللي يحجون يمتل وعاد ما يردون انت الامل اللي اضحك على اللي يحجون يمتل اداء المنشد الحسيني اياد النصراوي كلمات الشاعر الحسيني احمد رحيم البغدادي الهندسه الصوتية والتوزيع علي البغدادي التوزيع الشبكي علي عبد الامير الفتلاوي تم التسجيل في استوديو المستقبل في الديوانية